Ni mä är många att råda och så vill vi vara med. Vi vill ha en väg till dig och vi vill ha en väg till dig. Vi vill ha en väg till dig och vi vill ha en بي كل يا ما غير صدرك لحمي في قلبي غير صدرك لحمي Jag ska vara med dig, jag ska vara med dig. Jag ska vara med dig, jag ska vara med dig. Jag jag Jag خاطر انت يا مي مصدرعه في منبع العين وبابا طول عمره يا مي في فن فنا نحن يثنى يكمل الحكايه ويخلينك بعد غنايه بفتكر بيها ايام وكيت بعد سنين Hettskäppinti och ah, lemminlaser. Idag har du ett حصة ترفيهية وترابوية. تيجى شمها. علا علا علا. براعم ومتجة إعداد وتقديم يوسف كوزريت. كل أسعد الله بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج براعم المتجة. اليوم موعد مع البراءة دوما مع الطفولة خلق الأطفال ليعيشوا سعادة على مدار سويعات من الزمن نعيش لحظات ممتعة مميزة مع صوت البراءة دوما. اليوم أعزائي المستمعين أعزائي الأطفال يسعدنا كثيرا أن نستضيف في ألو ضمن برنامج براعم المتيجة متوسطة من قلب المتيجة من مدينة الورود متوسطة حي الملعب ببقرة ولاية البليدة نرحب بهم كثير ونقول لهم صباح الخير عليكم صباح الخير كريم هذه التحية فيها حيوية ونشاط الكل عازم لنمضي صويعة من الزمان صويعة مميزة مملؤة بالفائدة بخير فتح بخير نجيب تركت ما. اني اسمع برع متيجة برع متيجة تي <تصفيق> تي تي تي تي إذن هكذا الرحلة تبدأ دوما بالتميز. جرت العادة دائما محطة واجبة في البرنامج هي نتعرف وإياكم على المتوسطة الحجر معنا بالاستوديو متوسطة حي الملعب بقرة ولاية البليدة مع آت الميدا بالعيفة جوزم صباح الخير جوزم صباح الخير. فضلي بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بداية أرسل, أرسل شكري باسمي وباسم كل زملائي إلى كل الذين ساهموا في إحياء هذا اللقاء وعلى رأسهم طاقم إذاعة متيجة على استضافتهم الكريمة والطيبة بداية أقدم بطاقة تعريف مؤسستنا متوسطة حي الملعب الكائنة بدائرة بوغارا ولاية البليدة والتي يشرفنا انتماء إليها انشئت مؤسسة حي الملعب سنة 1988 وقد حققت نجاحا باهرا بفضل المجهودات التي يقوم بها طاقم التربوي للمؤسسة على رأسهم المدير السيد رشيد بن عيسى والذي حازت المؤسسة في عهده على المراتب الأولى أكثر من مرة وآخرها نتائج شهادة التعليم المتوسط لسنة 2008 التي حازت بالمرتبة الأولى على مستوى الولاية بالنسبة نجاح 64 بالمتوسط. وقد كانت مرتبتها الخامسة على مستوى الوطن وهي نتيجة تفتخر بها ولاية بوغارة ولا ننسى فضل أساتذتنا الكرام الذين بذلوا قصار جهودهم وضحوا بعطلهم الأسبوعية لتدعيم مستوى التلاميذ المقبلين على الشهادة تعمل مؤسستنا على إبراز قدرات التلاميذ واكتشاف مواهبهم وتنميتها حيث أعدت نواد ينخلط فيها التلميذ مثل نادي التكنولوجي الذي تنجز فيه بعض التصاميم والمجرسمات وبعض الاختراعات البسيطة والذي يقوم بها التلميذ بنشاط فعلي وأيضا قاعة الإعلام الآلي للتدريب على استعمال الحاسوب مع العلم أنها تتبع المادة الواحد وثلاثون من نظام جماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكنولوجية والتي تنص على انخراط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية ويشاركون فيها وفقا لهواياتهم وتهدف مؤسسة حي الملعب إلى تمكين المتعلم من اكتساب مبادئ علوم المختلفة وفهمها وتحضيره للإسهام في إنتاجها مستقبلا وتهدف أيضا إلى أن تكسبه الاعتماد على نفسه في صوغ مشروع وتنمية حب الإطلاع والبحث والتجريب والإبداع فيه والتعلم مدى الحياة وأخيرا أرسل شكري إلى كل طاقم الإذاعة وإلى كل المستمعين الكرام على حسن إصغائهم وأرسل شكرا خاصا إلى إذاعة متجة التي تهتم بفئتنا وتشجعنا وتبعث فينا الحماسة أتمنى لها التوفيق والنجاح المتواصل إلى كل أساتذتنا أدامهم الله سندا إلى كل تلاميذتهم شكرا لك بالعيفة قوسم على هذا التعريف الموجز لمتوسط حي الملعب ببقرة ولاية البليد تحية لكل الأساتداء وأيضا تحية لكم على هذه النتائج المميزة التي حققتموها لأنكم مميزون هذه الأغنية هدية لكم ولكل المستمعين ماما ماما وشنو يا بنتي خليني نسمع امو يوسف تكون تبرع من تيجا أكد نحن رحبنا بكم ورحبنا بالجمهور الكبير من المستمعين الآن في هذا ال... هذه اللحظات لبرنامج براعم المتيجة لكن أيضا براعم متوسطة حي الملعب ببقرة دائما بولاية البليدة أعرادوا أن يهدوا لكل الأطفال وباسم البرعمة بلباني رانيا أغنية فتحنا باسم فتاحين رانيا تفضلي فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوانه شكرنا الله هذا فحق الله ببرهانه فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوانه شكرنا الله هذا فحق الله بشكرانه حمدناه بجلال فصلينا وسلمنا على من لم يكن له بالخلق برهانه حمدناه بجلال فصلينا وسلمنا على من لم يكن له بالخلق برهان فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوان شكرنا الله هذا فحق الله ببرهان فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوانه شكرنا الله هذا فحق العبد ببرهان نبي اسمه أحمد خليل خلقه أمجاد رسول حظه أسعد من الخلق برهان نبي اسمه أحمد قليل خلق أمجاد أسول حظه أسد من الخلاق بورانه فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوانه شكرنا الله دعون فحق العبد بورانه فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوانه شكرنا الله دعون فحق العبد بورانه بحناشتو وداكي وعلى هذا نخليه اسمه برايم التجار إذا انتحة كبيرة للبرعم رانيا على هذا النشيد الجميل جدا فتحنا باسم الفتاح باسم الفتاح دوما نبدأ واعملنا وانشطتنا زي البراعيم نغتنم دوما وجود الأساتدة معنا بالاستوديو أساتدة متوسطة حي الملعب ببقرة لنطرح بعض الأسئلة المهمة كنا أثرنا هذا الموضوع في العدد الماضي حول دور الأسرة دائما في تنمية التلميذ في نجاحه في بيته ومدرسته وفي كل مكان بأسلوب بسيط طبعا يفهمه البراعم اللبين الأولى في المجتمع هي الأسرة فيها يتربى المرء وينشأ ويصبح رجل المستقبل لماذا كل هذا المجهودات ولماذا وجدت الأسرة هذا السؤال المهم وربما في الكثير من الفائدة بيودنا نطرحه على الأستاذة معزوز أسمى بداية صباح الخير أستاذة صباح النور يوسف حشراكم نباس الحمد لله مرحبا بكم ومرحبا بالطاقم الطربوي الموجود بالمتيجة شكرا فيب لماذا وجدت الأسرة أستاذة إذن كلنا يعلم أن الأسرة هي الخلية واللبنة الأساسية لبناء المجتمع يرمى على عتيقها واجب عظيم يتمثل في إعداد الطفل إعدادا حسنا للخروج إلى هذا الأخير نعم حيث يكون عضوا صالحا للعبادة للعب تهيئ الأسرة الطفل للمدرسة حيث المدرسة تتلقاه كجهة ثانية والمدرسة هي بمثابة أسرة ثانية هي الأسرة لأن الثانية. ربما الكثير من الوقت يقضيه في المدرسة أكثر من البيت أحيانا نعم <تصفيق> هذا نوفق فيه بعد أن يكون قد أخذ قصة وفيرا من التربية البيتية يعني نعم. في البيت هي الأساس نعم. التربية البيتية الصالحة التي كانت الأم ركيزتها والاب محورها يعني سلام. كل من الطرفين له واجبه العظيم في هذه المهمة لهذا في الوالدين هم ركزة الأساسية التي تحمي الطفل من الانحراف خاصة, خاصة ونحن نعيش تحديات صعبة في الشارع يعني الشارع لا يرحم فلهذا على الأسرة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة حتى تنشئ نشأ صالحا للمجتمع بعد ذلك تأتي المدرسة <تصفيق> <خليه للأستاذة. تصفيق> طيب شكرا لك أستاذة معزوز أسمان عم وجدة الأسرة من أجل فرد صالح يخدم المجتمع والبلد شو مالك يا أمورا شو اللي مزع الحلاكي قولي لي سرحان بشو عقلك من Men, no, no. للبنات لبسنا اللي بتساعد ماما انا من الغرفه عندي فين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 أكد أن عزيزي الأطفال عزيزي المستمعين اليوم هو يوم منوع أردنا وهكذا الأطفال يغنوا هذه الأغنية الجميلة جدا تحكي عن علاقة التلميذ وربما علاقة البرعمة تلك الصغيرة بوالديها وعندما يشعر التلميذ والبرعم صغير بالحنان أكيد سوف يقدم الكثير الكثير هذا هو دور الأسراك ووجدت لهذا الشيء كما قالت الأستاذ معتز أسمع من بين الأنشطة التي حضرها تلاميذ متوسطة حي الملعب ببوغرة دوما بولاية البليدة قصيدة تحت عنوان صوت صفير البلبل مع البرعم أمدي عبد الحق صباح الخاسي عبد الحق صباح الخير يوسف طيب قبل ما تبدأنا ربما هذه القصيدة المعروفة كثير في التاريخ أكيد عندها قصة ليس كذلك نعم ممكن ربما في موجز تحكي لها الأطفال بصفة مختصرة ممكن جدا تفضل ونخصة كتالي كان أحد ملوك الدولة العباسية يتميز بقوة الحفظ تحدى الشعراء يوما أن ينظم قصيدة شريطة أن لم يسبقه أحد غيره تداول الشعراء في نظم الشعر وكان كل شاعر إلا وأنهى نظم قصيدته يعيدها الملك مباشرة بعده فأتى دور فنظم قصيدته صوت صفير البلبولي التي عجز الملك بعده على إعادة نظمها. نعم وكانت ربما نضيف لك إضافة سي عبد الحق أكيد كانت القصة مختصرة وموجزة وربما كان هو يحفظها ويقول هذاك الشعر زد عودها المرة الثانية تكون خادمة حافظة تلك القصيدة وبالتالي في الأخير الكثير من الشعراء كان ربما أهانهم في هذاك الوقت ولم يكن يقدم لهم الجوائز لأنه كان عنده ذاكرة قوية جدا في الحفظ فأتى الأصمع هذا وغادوا ربما الشعراء هؤلاء الشعراء كانوا ربما هدية خبزتهم كما يقولوا كانوا يرتزيقونه من خلال كتابة الشعر هكذا في القديم. فأت الأصمعي فكتب كلمات يعجز الكثير عن قولها. أو ربما حتى مكتوبة الكثير سوف لن يقرأها بصفة جيدة. فما بالك عندما تكون محفوظة؟ عبد الحق نحن, نعم في شوق نعم نحن في شوق لنسمع هذه القصيدة. ولكن لو كان يجب كما الأصمعي، وش رأيك؟ ممكن. <تصفيق> ممكن عبد الحق؟ ممكن. يلا إذن. صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثملي الماء والزهر معا مع زهر لحظي المقلي فأنت يا سيد لي وسيدي وموليلي قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي فكم فكم تيمني غزين عقيقلي فقال لا لا لا لا وقد غدا مهرولي والجود ملتطى بمن فعل هذا الرجل وولولت وولولت ولي ولي يا ويللي فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي قالت له حين كذا انهض وجد بالنقلي وفتية سقونني قهوة بالعمل لي شممتها بأنف أسكى من القرنفلي في وسط بستان حلي بالزهر والسر لي والعود دندن لي والطبل طبطب لي طبطب طبطب طبطب طبطب لي والسقف سقسق لي والرقص قطاب لي شواهوى وثاهش على حمار أزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجمت جملي في السوق بالقللي والكل كعكع كع خلف يوم حويللي لكني مشيت هاربا من خشتي مبجلي يأمر لي بخلعة حمراء بالدم دملي أجر فيها ماشيا مبغددا للنيلي أنا الأديب الأصمعي من حي أرض الموسلي نظمت قطعاً زخرنة يعجز الصوهل أدبولي أقول في مطلعها صوت صفير البلبل كما قلت للحيوية والنشاط للفائدة مع البراعم سويا أكيد ستكون خفيفة لكنها مملوئة بالفائدة ابقوا على موجة الأفقام لإداعة متيجة 94.7 برنامج براعم المتيجة طيب قبل لاحظاتكم استمعنا الأستاذة معزوز اسماء كانت ربما في كلمات موجزة قالت لنا أهداف ربما لماذا وجدت الأسرة كلبنا من لبنات المجتمع. الأسرة دائما تقوم بمجهودات جد معتبرة كما قلنا من أجل تربية نشئ صالح يخدم العبادة والبلاد أيضا هذا السؤال ربما لا يقل الأهمية عن سابقه ما هي المجهودات التي تبذلها الأسرة من أجل تحقيق أهدافها لنرى الإجابة عن هذا السؤال مع الأستاذة سعد عبلغ أستاذة صباح الخير ماشر. لا بس الحمد لله مرحبا بك في برنامج براعة امتجا شكرا م -م. شكرا بالنسبة للسؤال التي تحت عليا تبدأ إجابتي من ما قالت زاملتي لتدعيم ما قالت زاملتي قالت بأن الأسرة هي عماد العملية التربوية والتعليمية وهذا صحيح فالمدرسة أو الأسرة هي عماد العملية التربوية فيجب أن تسهر على توفير المناخ المناسب لنجاح ذلك وذلك بعدة عدة عدة عدة وسائل نعم. أو الأمور يجب أن توفر للأسر الوسائل المادية للطفل. أهمها لا. يجب أن يتغذى الطفل يجب أن يلبس يجب أن يكون له مسكن كذلك نمر للعملية التعليمية يجب أن توفر له كل ما يتطلب ذلك من وسائل كاريس كتب نمر إلى الجانب المعنوي يجب ربما أن ركزوا فيه كثير على الجانب المعنوي نعم لانه كان أخل... نعم فضلي بسرعة نمر إلى الجانب المعنوي التلميذ هذا أو الطفل الذي نتطلع ونطلب منه عملا أو نطلب منه تربية يجب أولا أن يشعر بالاحتواء من طرف عائلته يشعر بالحب يشعر بأن هناك أشخاص يحبونه ينتظرون منه ينتظرون منه عملا ما إذن هذا أهم شيء الطفل يجب أن يشعر بالأمان في بيته أكيد ربما إذا قام بعمل مميز ربما ربما في المدرسة يشجعه يجي من المدرسة يشوف الكارنيستا ربما يجب أن يشعر الطفل بأن هناك من ينتظره في البيت ممتاز نعم شخصا ما يحبه آه آه يجب أن تكون كذلك الأسرة تساهم بتفهم في الطفل هذا يجب أن تتفهمه مم. يجب أن تحتويه يحتويه لماذا الطفل فعال ذا؟ لماذا قام بالمشكلة يجب أن تحتوي تحاوك نعم يجب أن تحتوي هذا الطفل فالجانب المعنوي، الجانب العاطفي يمثل يعني تقريبا تسعين بالمئة من العملية التربوية والتعليمية الطفل إذا شعر بأنه لا هو مرغوب فيه، لا هو محبوب ما هوش فيلجأ إلى فعل أي شيء كذلك نزيد نأكد بأن الأسرة هي امتداد لعمل المدرسة المدرسة لا تحقق المعجزات فالأسرة في هي كذلك قلت هي استمار لعمل المدرسة فأول حاجة يجب أن يتواصل مع المدرسة كان أطفال عندهم مشاكل نفسية مشاكل مرضية الطفل يخجل بالتصريح بمشاكل هذه فالأب يجي ويتواصل مع المدرسة مع الأستاذ مع الإدارة للإفساح عن ما يعانيه الطفل فهنا راح ينقص علينا أو ينقص عن المدرسة قريبا 70% حل المشكلة النفسي مع التلميذ وبالتالي راح يتفتح المجال للأمور الأخرى. آخر نقطة توقعنا إذا كان حني لهذه المشاكل فرح نكون وأكيد وفرنا الوقت للمراجعة مراقبة الفروض إلى آخره. أستاذ سعد عبد الله شكرا لك نصائحك الغالية طبعا دائما ركزوا دور الأسرة دائما هو دور مهم خاصة في الرعاية النفسية كما قلت ربما خاصة هناك عنصر ربما. صغير جدا التلميذ ولا البروم عندما يدخل المنزل مجرد أن تقول له ربما كيف عملت في المدرسة ولا ماذا عملت في ذلك التمرين ولا هل نجحت مجرد أنك تسأل وتسمع إليه أكيد يكون عنده اهتمام أكثر بالدراسة فيجد من يستمع إليه كما قد الأستاذ سعد عبلها أزمان تقربنا لبعض لأساتذة الذين يدرسون بمتوسطة حي الملعب بيبو جرة ولاية البليدة. الآن نتقرب إلى تلميذة أيضا دائما من نفس المتوسطة هي بولباني سمية. صباح الخير سمية. طيب سمية قلت لي ربما قبل لحظات أنه عندكم في المدرسة مجلة. تنتج وينشئها التلاميذ هكذا ممكن تحط تحطنا في صور أكثر عنوان مجلة وربما مجهودات اللي تقوموا فيها أو بعض العناوين اللي تتناولها فضلاً. ارتئينا نحن عناصر متوسطة حي الملعب أترك بصمة ناحية عندكم فنقدم لكم هذه المجلة بخطيّة لنا التي نعتبرها يدا واحدة اسمها حي الملعب هي مجلة تتحدث عن مدينة بوغرة تاريخ تاريخ الحضارة والتلميذة بصفة عامة. <تصفيق> و تحت عنوان مجلة حي الملعب حي الملعب ربما المواد اللي تتناولها في هذا المجلة عادي تتضمن المجلة العناصر الآتية نبذة تاريخية عن بلدية بوجرة البلدية أثناء الاستعمار الفرنسي البلدية بعد الاستقلال الأصول التاريخية للأسماء المواقع الجغرافية أصل الينابيع أصل أسماء المساجد الموقع التضاريس الطقس الهيكل الت لمصالح البلدية السكان المساحة والكثافة السكانية توزيع الكثافة السكانية التوزيع السكاني الحركة الطبيعية للسكان المسجلة بمصالح البلدية قطاع التربية والتعليم نسب, نسب النجاح بب sway style بعض المؤسسات نعم. قطاع التكوين المهني القطاع الصحي قطاع البناء والتعمير قطاع النقل قطاع البريد والمواصلات قطاع الري قطاع الغابات، البيئة، الحماية المدنية وأخيراً نبذة تاريخية عن حياة الشيخ الأخضر في ليل أدي كل عناوين موجودة في هذا العدد هذا؟ نعم وربما ربما نشوف العدد موجود أمامي جميل جداً كتابة، ألوان وورود من قلب مدينة الورود فقط قولي لي سمية هذه المواضيع يكتبها الأساتذة أم تلاميذ؟ تلاميذ هي من إنشاء التلاميذ وبعد ذلك مساعدة الأساتذة نعم وهي تحت عنوان حي الملعب هي طيب بهاد المجلة هذه تقعد في المدرسة ولا تصدر ربما خارج مدرسة؟ نعم تبقى في المدرسة. تبقى في المدرسة ويطالع عليها التلاميذ. ممتاز شكرا لك سمية إذن. هذا عمل مميز وجميل جدا قلت فيه الكثير من المواضيع المهمة الخاصة بالبيئة الخاصة بالمدارس الخاصة بتاريخ الوطن وتاريخ المنطقة تحت عنوان مجلة حي الملعب هي دعوة لكل المتوسطات والمدارس والثانويات لإنشاء أمثال هذه المجلات والاهتمام بمثل هذه الأنشطة. أحصلوا عليكم أعزائي المستمعين أعزائي الأطفال مع أنشطة متوسطة حي الملعب ببوغر طبعا كنا أو لازلنا في شهر شهر عظيم جدا وشهر هو في بدايته أول نوفمبر شهر غير مجرى التاريخ بالجزائر ففي ذلك الوقت قامت طورة نوفمبر المجيدة طبعا قلنا دائما في برنامج براعم المتجن حوله نغرس في الطفل منذ الصغر حب الوطن ونعلمه أيضا تاريخ الجزائر طيب نستمتع وإياكم الآن مع أنشودة جماعية تحت عنوان من دماء قلوب الغاضبات أنشودة من دماء القلوب شعر أحمد عروة من دماء القلوب الغاضبات من عناء العيون الساهرات من عذاب القيود والسجون المظلمات من شباب تصدى للعداء من صدور تعج بالفداء وبالردى قد نزعنا من الموت الحياة من دماء القلوب الغاضبات من عناء العيون الساهرات. من دماء القلوب الغاضبات من عناء العيون الساهلات من عذاب القيود والسجون المظلمة من شباب تصدى للعداء من صدور تعج بالفدى وبالردى قد نزعنا من الموت الحياة لتكذيب للكون أو تدعي محاولة الغاص بالطمعي sedå vid för att och tåra hur dje all magmäi. Hittar bil mäi. Min dmar el kluv blåvät, min anä el öun sahret, السجون المنرمة من شباب تصدى للعيداء من صدور تعج بالفداء وبالردى قد نزعنا من الموت الحياة فما سجلته دماء الأبات على الأرض لن تمحه الطائرات ولو دكت العرب من حوله ولو هدت القمم الشامخات ستعطي دروسا لأبنائنا när t referred upp till alla familonder Ni kan av bil in en hjärta De här i vård affection De mellan folk analyser capacity och 16 är vi من صدور تعج بالفداء وبالردع قد نزعنا من الموت الحياة براد المدافع تقرأها بألسنة النار تلهمها بسيل الدماء تغضبها بلا مال يسامى بأطلالها عهدنا الجزائر مهد الوفا لان نموت ونحيى لها من دماء القلوب الغاضبات من عناء الى عيون من دماء القلوب الغاضبات من عناء السجون المنظلمة من شباب انتصدر <تصفح> لعذاب من صدور تعج بالفداء وبالرد قد نزعنا من الموت الحياة. الجزائر وخيا بالجزائر تحيا لي وإلا بالبشائر بنوري مخلتي. I love you, I love, you. I love, you. I love you. نسمع أنه يوز الشبهة برع المتيجة من هكذا هي لحظات ممتعة لازلنا نعيشها وياكم مباشرة من إداة متجة أفآم عبر الموجة 94.7 نتحدث عن علاقة الأولياء بالمدرسة وعلاقة الأسرة بالتلميذ طرحنا قبل قليل سؤالين مهمين لماذا وجدت الأسرة؟ وجدنا جواب عند الأستاذ معزوز أسماع ما هي المجهودات التي تبذلها الأسرة من أجل تحقيق أهدافها؟ أجابت بإجازة الأستاذ ساعد عبد الله وصلت رعاي الأستاذ مسعود نورا هذا السؤال البالغ الأهمية ما هي الطرق والوسائل المساعدة في عملية التربية الأستاذ نورس بع الخير؟ أنت الآن ربما لست فقط أستاذة ومربية أيضا لهذا الجيل والآن يستمع إليك عليك عفوا الكثير من المستمعين وأيضا الأساتداء والتلاميذ فضلي أستاذة أولا يوسف نشكركم على استضافتكم العطل. لنا والموضوع الحساس لطلقنا له هذه الحصار مه. طرق الوسائل المساعدة في العملية التربوية مه. أول الأمر يجب إحساس الأولياء بالمسؤولية العاطق أو ينطلق أول منا الأسرة إذا كان الآباء حسي بمسؤوليتهم تجاه أبناء الأبناء هنا راح المدرسة تقدر تساعد الطفل انتاحا وتقدر تعمل على تنمية هذا الطفل وتربيته نعم. عدنا من أهم هذه الطرق عدنا أولا اكتشاف قدرات الطفل الذاتية نعم. عدنا الطفل الخاجول الطفل المنطاوي المندافع الشجاع هنا الأسرة عليها تتفهم طبيعة الإبن تها نعم. لأنه لا تستطيع الأسرة أن تفرض على الطفل الخاجول ما تطلبه على الطفل المندفع نعم. إذن هذه نقطة أساسية ثانيا عندي الأسرة تتفهم عواطف الطفل خاصة في سن المراهقة نعلم أن سن المراهقة سن حساسة الطفل صعبة يا مراد نعم نعم هنا الطفل يحاول إبراز شخصيته يحاول تبيل أهل نتاو يعني أصبح شخص راشد وبالتالي لا يستطيع تحكم في تصرفاته إذن النقطة الثانية الأسرة تفهم هذه المرحلة حساسة جدا في سن الطفل ث ربع هذه النقاط على الأسرة أن تعمل على استغلال وقت فراغ ابنها، لأنه على هنا الابن الوقت الفراغ يسمح للطفل أنه يسمح له مجال الانحرافات وبالتالي الأسرة عليها أن تعمل على أن تضم ابنها إلى نوادي الثقافية وتشجيعه على ممارسة الرياضة من مختلف الأنشطة. الأنشطة لتوجيه وجهته الحسنة. نعم اسمح لي أن أقطعك ربما أستاذنا نورا. يحضرني بيت شاعر يقول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرأي أي مفسدة. عنصر الفراغ كما قالت ربما قبل قالي الأستاذة أنه هنالك أيضا مجتمع آخر هو مجتمع الشارع. شارع. فيه الربما التلمذ ولا يتعلم ربما أشياء ما شيء ليس جميلة جيدا ويسات لصالحي أصلا. نعم نعم خص الوقت الحالي لاحظ نعم. يوسف أنه الشارع عنده تأثير كبير م -م. على الطفل أحيانا. تبنيه المدرسة يهدموننا تماما الشارع وهذا اللي نحن نعمل جاهدين مع الأولياء على أن تكون العلاقة بيننا وبين الأولياء حتى نحمي الطفل من الشارع ومن الانحرافات اللي نلاحظها في المجتمع خصوصا في الفترة الحالية. انما قلت أهم هذه النقاط ثانية على الأسرة أن تساعد الابن دعه في اختيار أصدقاء عنصر أساسي الصديق إذا هنا أسرة يلزم تراعي هذا الصديق تراعي المستوى دعوه تراعي يعني كل جوانب وبالتالي تحمل ابن انتاحا من انحرافات شكرا لك أستاذة مسعودة نورة وشكرا أيضا على النصائح الغالية التي قدمتها للأسرة وأيضا للتلميذ حتى التلميذ ربما واجب عليه اختار أصدقاء اللي ربما يزيدوا فيها أكثر من الأصدقاء اللي راح ينقصوا فيه ربما يؤثرون أكثر على عاداته السلبية الآن نتوقف وإياكم مع أنشودة تحت عنوان عليك رسولي من أداء البرعمة منال أحليمية تفضل منال Alaikou Rasoul Salatou wa Salam, Habib al Ilahi, yahir al Anam. Alaikou Rasoul Salatou wa Salam, Habib al Ilahi, Fann binna, nasul salami. Med ledning, lärde han, och sittqa, och amana, och och عليك رسول صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنامي عليك رسول صلاتي وسلامي حبيب الإله يا خير الأنامي أبشر أبشر قد أقوم خير الأنامي أبشر فنبينا رسول السلام بالقدوة علمنا بالقرآن أرشدا طهرنا بالصيام وساعة القيام شوقنا للجنة ولقائد مننا طهرنا بالصيام وساعة القيام شوقنا للجنة ولقائد مننا عليك رسول صنعتنا صلاة وسلامي حبيب إلهي يا خير الأنام عليك رسول صلاة وسلامي حبيب الإلهي يا خير الأنام أبشروا أبشروا قد جاءكم خير الأنام أبشروا أبشروا فنبينا رسول السلام Följ <todg> oss أكد أن يتواصل وإيكم بقي القليل قليل فقط من الوقت ونزلت بحوزتنا الكثير من أنشطة نحاول كامل نلم بالأنشطة طيب في كل مدرسة فيها جمعية تسمى بجمعية أولياء التلاميذ دور هذه الجمعيات سنتعرف عليهم مع التلميذة سارة بن عيساد فضلي سارة يتمثل دور جمعية أولياء التلاميذ في تقديم الدعم المادي والمعنوي للمؤسسة، تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، اقتناء الوسائل التعليمية قصد ترقية الأداء التربوي، تكريم التلاميذ المتفوقين، معالجة المشاكل التي قد تعرقل أنشطة التلاميذ. شكرا كلام بصيحة مختصر لكن كانت موجزة ومميزة. أهداف هذه الجمعية نتعرف عنها، عنها أقول عفوا عن قرب مع التلميذ أميان شيمة. فضلي شيمة. الهدف من إنشائها يتمثل في أولا تسهيل العلاقات بين الآباء والسلطات التي تنتمي إليها المؤسسة ثانيا تقديم الرغبات والمقترحات لتحسين المستوى التعليمي ثالثا تحسين الوضعية المادية والمعنوية للتلاميذ الذين هم بحاجة إلى مساعدة رابعا المساهمة في ازدهار المؤسسة شكرا لك شيما على صوت شيمان نأتي لنهاية برنامج براعم المتيجة لكن قبل أن نفترق الأستاذ مدير المدرسة ومدير متوسطة حي الملعب وقرى وليت البليدة سيد رشيد بن عيسى حاضر معنا تفضل في كلمة ختمية ومرحبا بك ولكن في الأخير شكرا بارك الله فيك يوسف نشكركم أولا على الاستضافة للبراعم من ثانية المؤسسة الكلمة أنا ونتمنى التوفيق والنجاة لجميع التلاميذ دالإكماليا تعنا ويني حافظوا على المرتبة الأولى لتحصلوها لعدد سنوات وشكرا عفوًا شكرا لك وأيضًا شكرا ألف ألف تحية لكم على كل هذه الأنشطة المميزة التي قدمتوها في برنامج براعم المتجه ونحن نتكلم عن النجاح اتمنى لكم النجاح ولكل من الآن على درب الامتحانات امتحانات طبعا بداية السنة تحيه كبيرة لكل طاقم الطرباوي لمتوسطة حي الملعب ببجرا ولاية البليدة لكل الاساتذة الذين رفقونا منهم ما ذكرنا أسماءهم ومنهم لم نذكرهم أيضا تحيه كبيرة لسيد مدير التربية لولاية البليدة وتحية كبيرة لكل الطاقم الطرباوي تحيه خاصة الأستاذ أحمد الدرع الآن هو في الاستماع قولك شكرا ليك على حسني الاختيار الموعد يجمعنا وياكم بحول الله الأسبوع المقبل تقبل تحيات الفريق العامل معكم قلته هذا البرنامج راشيد عفوان رضوان في هندسة الصوت لأنه كان مشغول شكرا ليك رضوان وتحية كبيرة مني إلى زميلي وحبيبي كريم شكرا ليك على هذا الإخراج كريم شكرا لكل الزملاء جعفر ورضا وتحية كبيرة لكل من ساهم في إنجاحي هذا البرنامج يوسف كوزري تحييكم أخاكم بحول الله غدا في صباحي المتجا أطيب المونى والسلام عليكم <تصفيق>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 تمام منتصف النهار بالمتيجة فام 94.7 موعد أولى نشاراتنا المحلية المفصلة في تقديمها زميل جعفر سلامت ونستهلها بالعنوين مديرية الفلاحة بتيپازا تستصدر قرارا بتحديد أماكن بيع الأضاحي وتجند نحو ثلاثين بيطريا للمراقباء انخفاض في إنتاج